بسم الله الرحمن الرحيم طواما ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يقشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العدى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 فخلان عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا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 اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسل لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به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 إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التاموت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدول لي وعدول له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنِعَ لَعَنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى مَا يَكْفُلُ فَرَجَعْنَاكَ إلَىٰ أُمِّهِمْ مِكَ كَايْتَ قَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَصْبِرُ نَا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَأَصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبْ أَنْتَ وَأَقُوَكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي إِذْ هَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ فَغَأَ فَقُلَ لَهُ قَالَ اللَّيْنَ الْعَلَّهُ يَتَنَكَّرُ أَوْ يَقْشَى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 فأتِيَوْ فَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى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 منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأباء قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر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 ما قال لهم موسى ويلكم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمره بينهم وأسروا نجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحر ما ويذهبا بطريقتكم المثلاء فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قال يا موسى مما انثلقي وهم ما ان نكون اول من القى قال بل الق فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى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 فأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوا أَمَنَّا بِرَبِّهَا عُرُوْنَ وَمُوسَى قَالَ أَمَلْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السحر أيديكم وأرجلكم من خلافٍ ولا أصلب أنكم في الجذوع النخل ولا تعلمون أن أيونا أشد عذابه وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاء فطرنا فقد ما أنتقض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن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 ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء ما تزك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 من عدوكم ووعدناكم, ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبه وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِهِ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا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 هم منا أوزارا أوزارا من زينة القوم فقرفناها فكذلك القسم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار.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 قال فما خطبك يا سامري قال بنصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبرة من أثر الرسول فنبثتها وكذلك سولت لي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَانظُر إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلْتَ عَلَيْهِ يَعْكِفُ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْأَمَمِ السَّفَهَ إِنَّ شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإن يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ذرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا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 صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وقشعة الأصوات للرحمة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 فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُرْآنًا رَتِّلْ بِالْعِلْمِ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا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 إن لك ألا تجوع فيها ولا تحرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم ولأ دلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى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 فنحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لي ما حشرتني أعمى أقد كنت بصيرا.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 من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك آيات لأولينها ولو ل كلمة سبقت من ربك لكان لزاما أَجَلُ مُسَمَّى قُصِّبْرَ عَلَى أَمَا يَقُولُونَ وَسَبْحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَا الْعِيْلِ فَسَبْحْ وَأَنْفَرَفَ النَّارِ لَعَلَكَ ترضى وَلَا تَمُدْنَ عَيْنِكَ إِلَى مَا مَتَاعَنَ بِهِ أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزق نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينكما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْنَا أُرْسَلْتَ إلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَ قُلْ كُلُّ أُمٍّ تَرْبِصُ فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهددى